اعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقول الفصل وجانب من هزل، ودعي الذكر لأيام الصبى، فلأيام الصبى ناجم أفل، فلأيام الصبى ناجم أفل، وهجر النوم وعصله فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل لا تقل قد ذهبت أربابه كل من سار على الدرب وصل، كل من سار على الدرب وصل. أنا لا أختار تقبيل لا قطعها أجمل من تلك القبل. وترك الدنيا فمن عادتها تخفض العالي وتعلي من سفل. تخفيض العالي وتعلي من سفل كم شجاع لم ينل منها غنا وجبان واجبانينا لغاية الأمل فاترك الحيلة فيها واتعد إنما الحيلة في ترك الحيل لا تقل أصلي وفصلي أبدا إنما أصل الفتاة ما قد حصل راكز راكزه بالبيات هذه شوفها المثلة يضربها. قد يسود المرء من غير أب وبحسن السبك قد ينفزغل وكذا الورد من الشوك وما ينبت النرجس إلا من بصل بين تبذير وبخل رتبة فاكلا هذين إن زاد وتغافل عن أمور إنه لم يفوز بالرفد إلا من غفل ليس يخل المرء عن ضد وإن حاول العزلة في رأس جبل غبعان النمام وهجره فما بلغ المكره إلا من نقل جانب السلطان وحذر بطشه لا تخاصم من إذا قال فعل إن نصف الناس أعداء لمن ولي هذا إن عدل قصر الآمال في الدنيا تفز فدليل العقل تقصير الأمل أنا مثل الماء سهل سائق ومتى سخنا آذا وقدل أنا مثل الماء سهل سائق ومتى سخنا آذا وقدل غير عني في زمان من يكن. فيه ذا مال هو المول الأجل فيه ذا مال هو المول الأجل